ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم لم يكم تَنأَمزَعَ قَمِ حَد ت ي غَيير م بأَ موسجِم وَأَن النَّ اللهََّ سَميرعَ كدَأت كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذلوبهم وأغرقنا آل فراؤون وكل من كانوا ظالمين ام الذين إِ مَا تَف قَفًَاَّهُُم فيِي الحَبب بِفَشَرذِ بِهِم مَدْ خَ فَهُملَ من قوة ومن إباط الخير ترهبون به عدو الله وعلم وعلمونهم الله يلمهم إن جنحون للسلم فجن دهاوا والسوك كل عالم الله إنه هو